بسم الله الرحمن الرحيم أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني الملتقى الجنة فالمشمر للجنة وجنات عدنين زخرفت ثم أزلفا طاله الجنان تزينت فتفتحت أبوابها فعجبت للعشاك أينام من عشق الجنان وحورها لقوم على التقوى علموا النفس العقالية لقوم على التقوى فقدموا الثمن من الأنفس والأموال لقوم على التقوى لأن الله اشترى وهم باعوا إن الله اشترى من المؤمنين أن وسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ألتن نور يتلأل وريحانة تهتد ألتن أصر مشيد وزوجك حسناء جميل ألتن نهر مضطرد وتمرة نظيف بها كل ما تهوى النفوس وتشتهي وقرات عين ليس عنها ترحل ملابيسهم فيها حرير وسندس واستبرق لا يعتريه التنح فيها ما لا عين الرأي ولا أذن سمع ولا خطر على كل بشر من كل ما يشتهونه ومن سلسبيل شربهم يتسلسل ومن سلسبيل شربهم يتسلسل أقول, أقول لمثل هذا فليعمل العاملون اقول لمثل هذا فليعمل العاملون قتل يوم بدر حارفة فجاءت أمه أم الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم حارثة إن حارث أصاب السردوس الأعلى سعيد بن الحرف قالت أنت في جنة المأوى قلت ومن أنت قالت أنا زوجتك الخالق قد كشف الله لك ثواب عملك فإذا برجل من أعلى الحصل قد تعمده بسهم فوقع في نحره ففاضت روحا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يا بل أحياء عند ربهم يرزقون <تصفيق> فريحين بما آتاهم الله من فضل إن في الجنة حورا يقال لها العين تلادي وتقول أين الآميرون بالمعروف والنهون عن الظكر فأبشروا يا رجال الحسبة وأبشر يا من تغار على هذا الدين وأزواجهم حور حسان كواعب على مثل شكل الشمس بل هنالك إليك أنت أيتها الغالية فتأملت في أوصاف الحور العين فأنت أفضل من ذلك في الجنة فضلت على الحور العين بالصلاة والقيام بعملي مع العاملين <تصفيق> والملتقى الجنة فإن لم ننتقي في الأرض يوما <تصفيق> وفرق بيننا كأس المنوني فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحلو والهمول الملتقى الجنه وسكانها مهما تمنوه يحصلوا وسكانها مهما المعاني للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم الملتقى الملتقى الجنه تمنوه يحصلوا لفضيله الشيخ خالد الراشد أحبتي أهلا بكم واهلا بالجميع إن لله عبادا اسكنهم دار السلام فاخمص البطون عن مطاعم الحرام واغمض الجفون عن مناظر الاثم قيدوا الجوارح عن فضول الكلام وطووا الفرش وقاموا في جوف الظلام طلب الحور الحسن من الحي الذي لا ينام فلم يزالوا في نهارهم صيام وفي ليلهم قياما حتى اتاهم ملك الموت عليهم سلام فارقوا الدنيا على أن يكون ملتقاهم الجنه فارقوا الدنيا على ان يكون ملتقاهم الجنه سموا وسعوا إلى دار ليس فيها ما يشينها دار لا يفنى منها ما يزينها دار لا يزول عزها ولا يزول تمكينها قال الله عن تلك وعن ساكنيها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فيا الله ما أتم نعيمهم وما أعم تكريمهم وما أصوَن حريمهم وما أكرم كريمهم وما أضرف حديثهم منحوا الخلود افترقوا في الدنيا على أمل على أمل أن يكون اللقاء في الجنة دفعني إلى الموضوع تشويق النفوس إلى ما أعدَّه الله لأهل الطاعات وبيان خسارة أولئك الذين آثروا الشهوات واللذات دفعني إلى الموضوع حتى يزيد الصالح في صلاحه ويثبت الثابت على استقامته وعلى مكانه فأي فوز أعظم من الفوز بجنات النعيم ورؤية الرحمن الرحيم قال يحيى بن معاذ ترك الدنيا شديد وفوات الجنة أشد وترك الدنيا هو مهر الآخرة لي معكم في هذا اللقاء خمس وقفات وخمس تأملات الوقفة الأولى آيات وتفسير والوقفة الثانية من اخبار المشتاقين والوقفة الثالثة المنطق الجنة والوقفة الرابعة ما أهون ما بذلوا في عظيم ما نالوا والوقفة الخامسة الطريق إلى الجنة فهيا ننطلق مع الوقفة الأولى آيات وتفسير جاء من ذكر الجنة في القرآن الكثير الكثير تثبيتا للعاملين وتشويقا للمشتاقين قال سبحانه وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية قال المفسرون معنى قوله ناعمة أي في نعمة وكرامة وقوله لسعيها راضية أي أنها رضية ثواب عملها التي كانت تعمله في الدنيا وقوله في جنة عالية أي عالية المنازل متفاوتة الدرجات وقوله لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع فيها كلام لغ ولا باطل كما قال سبحانه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ثم بيّن الله ما في تلك الجنان من النعيم فقال سبحانه فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى فيها سرر مرفوعة قال ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والياقوت مرتفعة ما لم يجيء أهلها فإذا جاءوا وأرادوا الجلوس فواضعت لهم حتى يجلسوا عليها فإذا قاموا عادت وارتفعت إلى مكانها وقوله وأكواب موضوعة وهي الأباريق التي لا عري لها موضوعة عندهم وقوله ونمارق مصفوفة هي الوسائد مصفوفة بعضها إلى جنب بعض وقوله والزرابي مبتوثة وهي التنافس أي البسط والفرش كثيرة متفرقة هذا بعض ما فيها, هذا بعض ما فيها أما الحق الذي نعرفه فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اسمع واسمعي عن أدناهم منزلة وأعلاهم منزلة في الجنان روا مسلم في صحيحة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال الله لموسى هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي ربي وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت ربي فيقول ولك هذا وعشرة أمثاله لك هذا وعشرة أمثاله ولكما اشتهت نفسك ولدقت عينك فيقول رضيت ربي لا إله إلا الله هذا أدناهم منزلة فما أعلاهم منزلة قال أي موسى ربي فما أعلاهم منزلة قال الله أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومسداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين جزاء بما كانوا يعملون فماذا كانوا يعملون فماذا كانوا يعملون حتى جزاهم ونظر وجوههم وقال عنهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة فاسمع رعاك الله اسمع رعاك الله عن تلك الوجوه وجوه طالما غسلتها الدموع وجوه طالما أذلها الخشوع وجوه ظهر عليها الإصفرار من الجوع وجوه إذا ذكرت أذعنت وذلت وجوه ألفت الركوع والسجود فما كلت وما ملت وجوه توجهت إلى ربها وما نكست على أعقابها وما تولت وجوه سارت في الدنيا بين الرجاء والخوف رجاء دخول الجنان والخوف من النيران لسان حالهم في دنياهم كما قال ربهم جل في علاه اننا نخاف, إنا نخاف فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرور لسان حالهم في دنياهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ منتهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرى وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ثم اسمع ماذا قال لهم ربهم إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا سعيكم مشكورا إذ صبرتم على طاعتي سعيكم مشكورا إذ صبرتم عن سعيكم مشكوراً صبرتم على الأذى في سبيلي صبرت عن اللذات حتى تولت وألزمت نفسي هجرها فاستمرت وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل ذلت وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن توقت طاقة وإلا, وإلا تسلت اسمعي واسمع بعضاً من سعيهم كما قال ربهم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْنَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم العرض الأكبر ادخلوها بسلام آمني الوقفة الثانية من اخبار المشتاقين روى بن المبارك في الزهد عن مولا لأبي ريحانة قال قفل أبو ريحانة من بعث غزى فيه فلما انصرف أتى أهله فتعشى من عشائهم ثم دعى بوضوء فتوضأ منه ثم قام إلى مسجده يعني مصلاه في بيته فقرأ سورة ثم أخرى فلم يزل كذلك مكانه كلما فرغ من سورة افتتح الأخرى حتى إذا أدن المؤدن من السحر شد عليه ثيابة فأتت امرأته فقالت يا أبا ريحانة قد غزوت فتعبت في غزوتك ثم قدمت إلي فلم يكن لي منك حظ ولا نصي فقال بلى والله بلا والله ما خطرت لي على بالي ولو ذكرتكي لكان لك علي حقا قالت فما الذي شغلك عنه يا أبا ريحان قال لم يزل قلبي يهيم فيما وصف الله في جنة من لباسها وأزواجها ونعيمها ولذاتها حتى سمعت المؤذن الله أكبر لما سمع القوم قول الله فاستبقوا الخيرات وقوله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض فهم أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة قال الحسن إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة وقال رحمه الله من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحنه اعلم رعاك الله واعلم بارك الله فيك أنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر أهل الكرم تأتي المكارم قام رجل من الصالحين يصلي من الليل نعم قام قام رجل من الصالحين يصلي من الليل فمر بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فجعل يرددها ويبكي حتى أصبح فلما أصبح قيل له أبكتك آية ما مثلها يبكي انها جنه عرضها واسع فقال يا ابن اخي فقال يا ابن وما ينفعني عرضها وما ينفعني عرضها ان لم يكن لي فيها موضع قدم وما ينفعني عرضها ان لم يكن لي فيها موضع قدم فيا عجبا فيا عجبا كيف نام طالبها وكيف لم يسمح بمهلها خاطبها وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها وكيف قرت دونها أعين المشتاقين وكيف صبرت عنها أعين وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين فسل المتيم أين خلف صبره في أي واد أم بأي مكان أترى يليق بعاقل بيع الذي يبقى وهذا وصفه بالفاني اعلم رعاك الله واعلمي بارك الله فيك أن من جد وجد وليس من سهرك من رقد ومن لم تبكي الدنيا عليه لم تضحك الآخرة له لسان حال المشتاقين إذا اشتغل اللهون عنك بشغلهم جعلت اشتغالي فيك يا منتهى شغلي عنك ريب أنه سمع أسامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل مشمر للجنة ألا هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في مجلة عالية بهية قالوا نعم يا رسول الله قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون قالوا نعم نحن المشمرون قال قلوا إن شاء الله فقال القوم إن شاء الله فنيئا لهم سمعوا الأوصاف والأخبار فشمروا وصدقوا الأقوال بالأفعال علموا النس العقالية فقدموا الثمن من الأنفس والأموال لأن الله اشترى وهم باعوا والثمن الجنة وعد صادق وعهد سابق ومن أصدق من الله قيل اسمع خبرا من أخبارهم قتل يوم بدر حارثة العابد الزاهد الملازم للمساجد فجاءت أمه أم الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شاكية ثنباكية قالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة أين هو؟ في النار فأبكي أم في الجنة؟ ام في الجنه فافرح لما هو فيه قال يا ام حارثه ام جنونه ام في اهبلتي انها ليس الجنه وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى إنها ليست جنة ولكنها جنان وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى قال الله جل في علاه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال جل في علاه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنوار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحب لله رب العالمين لله قوم أخلصوا في حبه فاختصهم ورضي بهم خداما قوم إذا هجم الظلام عليهم وقاموا فكانوا سجدا وقياما يتلذذون بذكره في ونهارهم لا يفترون صياما فسيفرحون, فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما وسيغنمون عرائسا بعرائسا ويبوؤون من الجنان مكان وتقر أعينهم بما أخفي لهم وسيسمعون من الجليل سلام هذا طريقهم هذا طريقهم فأين السالكون وهذا وصفهم فأين المشمرون كان رجل من الموالي قال له صيب وكان يكثر قيام الليل والبكاء فعوثب على ذلك فقال إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه فالوقفة الثالثة فالملتقى الجنة عن بن عبد الله قال قال لي هشام بن يحيى الكناني لأحدثنك حديثا رأيته بعيني وشهدته بنفسي قلت حدثني يا أبا الوليد قال غزونا أرض الروم سنة ثمان وثلاثين وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وإعداد الطعام كان معنا رجل يقال له سعيد بن الحرف ذو حظ من عباده. يصوم النهار ويقوم الليل وكنا نحرص على تخفيف النوبة عليه طول قيامه وكثرة صيامه فكان يأبى إلا بالقيام بكل المهمات وما رأيته في ليل ولا نهار إلا في حالة جد واجتهاد فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة وكنا قد حصرنا حصما من حصون الرم فاستصعب علينا فرأيت من سعيد في تلك الليلة من الجلد والصبر على العبادة ما جعلني أحتقر نفسي إنه فضل الله يؤتيه من يشاء فلما أصبح الصباح ولم ينم قلت له خفف على نفسك فلنفسك عليك حق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكلفوا من العمل ما تطيقون فقال لي يا أخي إنما هي أنفاس تعد وعمر يفنى وأيام تنقضي وأنا رجل أنتظر الموت في أي لحظة فبكيت لجوابه ودعوت الله لي وله بالعون والتثبيت ثم قلت نم قليلا لتستريح فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العدو فنام تحت ظل خيمة وتفرق أصحابنا في أرض المعركة وأقمت في موضع أحرث رحالهم وأصلح طعامهم فبينما أنا كذلك إذ سمعت كلاما يأتي من ناحية الخيمة فعجبت فليس هناك إلا سعيد نائما ظننت أن أحدا قد جاءه ولم أره فذهبت إلى جانب الخيمة فلم أر أحدا وسعيد على حاله نائما إلا إنه كان يتكلم في نومه ويضحك أصغيت إليه وحفظت كلامه ثم مد يده وهو نائم كأنه يأخذ شيئا ثم ردها بلطف وهو يضحك ثم قال فالليلة إذن ثم وثب من نومه واستيقظ وهو يرتعد خائفا فاحتضنته إلى صدري حتى سكن وهدأ وجعل يهلل ويكبر يحمد الله فقلت ما شأنك فقد رأيت منك عجبا وسمعت منك عجبا فحدثني بما رأيت قال اعفني من ذلك فذكرته حق الصحبة وقلت لعل الله ينفعني بما تقول فحدثني عما رأى في منائه قال جاءني رجلا لم أرقدت مثل صورتهما كمالا وحسما فقال أبشر يا سعيد أبشر يا سعيد فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعائك وعجلت لك البشرى في حياتك فانطلق معنا حتى ترى ما أعد الله لك من النعيم قال فأتينا على حور وقصور وجوار وغلمان وأنهار وأشجار فأدخلوني في قصر ثم إلى دار فيه حتى انتهيت إلى سرير عليه واحدة من الحور العيد كأنها اللؤلؤ المكنون فقالت لي قد طال انتظارنا إياك فقلت لها أين أنا؟ فقالت أنت في جنة المأوى قالت أنت في جنة المأوى قلت ومن أنت؟ قالت أنا زوجتك الخالدة فمددت يدي إليها فردتها بلطف وقالت أما اليوم فلا إنك راجع إلى الدنيا قلت لا أريد الرجوع قلت لا أريد الرجوع فقالت لا بد من ذلك وستقيم هناك في الدنيا ثلاثا ثم تفطر عندنا إن شاء الله تعالى فقلت بل الليلة قالت إنه كان أمرا مقضيا ثم قامت من مجلسها فوثبت لقيامها فإذا أنا قد استيقظت وأنا أسألك بالله لا تحدث بحديثي هذا واسترني ما حييت قلت أبشر فلقد كشف الله لك ثواب عملك ثم قام فتطهر واغتسل ومس طيبا ثم حمل سلاحه ونزل إلى أرض القتال وهو صائم وظل يقاتل حتى الليل فلما صرف أصحابه وهو فيهم قالوا يا أبا الوليد لقد رأينا من هذا الرجل عجبا حرص على الشهادة وطرح نفسه تحت السهام وطرح نفسه تحت السهام والرماح وكل ذلك يصرف عنه قلت في نفسي لو تعلمون خبره لو تعلمون خبره لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فأفطر على قليل من الطعام وبات ليلته قائما فلما أصبح صنعك صنيعه بالأمس وفي آخر النهار عاد هو وأصحابه وذكروا عنه مثل ما ذكروا بالأمس حتى إذا كان اليوم الثالث انطلقت معه وقلت لابد أن أشهد أمره وأرى ما يكون فلم يزل يقاتل ويكبد الأعداء الخسائر وينكل فيهم ويصنع الأعاجيل وهو يبحث عن القتل والموت مضامنه وأنا أراه وأرعاه بعيني ولا أستطيع الذنو منه حتى إذا نزلت الشمس للغروب وهو أنشط ما كان فإذا برجل من أعلى الحصل قد تعمده بسهم فوقع في نحره فخر صريعا وأنا أنظر إليه فصحت بالناس فحملوه وبه رمق من حياة وجاءوا به يحملونه فلما رأيته قلت له هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة <تصفيق> قلت له هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما فعظ شفته السبلاء وأومى إلي ببصره وهو يضحك وقال أكتم أمري وقال أكتم أمري والملتقى الجنة ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعدا فوالله ما تكلم بشيء غيرها ثم فاضت روحه وآيات الله تناديه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله عموته <تصفيق> ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموت بل أحياء عند ربهم يرزقون <تصفيق> فريحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلعقوا بهم من خلفهم <تصفيق>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 هذه الجنان تزينت فتفتحت هذه الجنان تزينت فتفتحت ابوابها فعجبت للعشاق اي من عشق الجنان وحورها وكرائم الجنات للسباق بل كيف يغفل مؤمن بعظيم سلعه ربه وبذ النعيم الباقي انا بهريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قول الله جل في علاه ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فيا بائعا هذا ببخص معجل كأنك لا تدري بلا سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا أرحم الراحمين الوقفة الرابعة ما أهون ما بدلوا في عظيم ما نالوا قال صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها الله أكبر إذا كان النصيف خير من الدنيا وما فيها فما بالك بربة النصيف؟ وصاحبة الخمار أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء إذا مشت مشى حولها سبعون ألف وصيف عن يمينها وعن يسارها كذلك تنادي وتقول أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ فأبشر يا رجال الحسب وأبشر يا من تغار على هذا الدين وهذه همسة أهمسها في أذنيك أنت أيتها الغالية هل تأملت في أوصاف الحور العين وما ذكر من حسنهن وجمالهن أقول فأنت أفضل من ذلك في الجنة أنت أفضل من ذلك في الجنة فظلت على الحور العين بالصلاة والقيام فكل صفة للحوراء أنت أولى بها فأعملي مع العاملين قال عطاء السلمي بمالك ابن دينار يا أبا يحيى شوقنا قال يا عطاء إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها فلم يزل عطاء كمدا حزينا من قول مالك عن يزيد الرقاشي قال بلغني أن نورا سطع في الجنة لم يبقى موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه فقيل ما هذا قيل حوراء قيل حوراء ضحكت في وجه زوجها قال صالح المرين فشارق رجل من ناحية المسجد فلم يزل يشهق حتى مات في مكانه ولقد روينا أن برقاً ساطعاً يبدو فيسأل عنه من بجناني فيقال هذا ضو ثغر صاحك في الجنة العليا كما ترياني فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة وإن خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يمل وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز وإن غنت فيالدت الأبصار والأسمع وإن آنست وأمتعت فيحبذ تلك المآنسة والإمتاع وإن قبلت فلا شيء أشهى من ذلك التقبيل وإن نولت فلا ألد ولا أطيب من ذلك التنوي هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر فذلك موجود <تصفيق> فذلك موجود في الصحاح والسنان والمساني من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد فاستمع يوم ينادي المنادي فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تعالى يستزيركم فحيا على زيارته فيقولون سمعا وطاعا وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظفورها مسرعين حتى إذا أتوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبر جد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني جلس أدناهم على كتبان المزك ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا حتى إذا استقرت بهم جالسهم واطمأنت بهم مماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكم فيقولون ما هو فيقولون ما هو الم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنه ويسححنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطعناهم نور إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماءه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة يا الله وقال يا أهل الجنة سلام عليكم فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياد الجلال والإكرام فيتجلى لهم فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة فيكون اول ما يسمعون من غتاله اين عبادي اين عبادي الذين اطاعوني بالغيب ولم يروني اين عبادي الذين اطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد سألوني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارضعنا فيقول لو لم أرضع عنكم لم أسكنكم جنتي سألوني هذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن ربنا أن ربنا أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجل لهم فيغشاهم من نوره قالوا أنه تعالى قضى أن لا يحترقوا لا افترقوا فلا, فلا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حضره ربه تعالى محاضرا وناظره مناظرا حتى أنه يقول له يا قلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غذراته في الدنيا فيقول يا ربي ألم تغفر لي فيقول يا ربي ألم تغفر لي فيقول لو لم أغفر لك لما بلغت منزلتك هادث فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرات ويا لذة الأنظار بتلك المناظرة ويا قرة عيون الأبرار في الدار الآخرة ويا ذلة الراجعين ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال يزيد الرقاش لحبيب العجمي ما أعلم شيئا من نعيم الجنة وسرورها ألذ عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت الحجب وتجلى لهم الكريم فصاح حبيب عند ذلك وخر مغشيا عليه أقول أقول لمثلي هذا فليعمل العاملون أقول لمثلي هذا فليعمل العاملون اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجه والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُفْتَدِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ إِسْمَعْ وَقُلْ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ أخرج مسلم روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الغرف من فوقهم كما تتراؤون الكوكب الدري في السماء قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين قال الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أوعم الوقفة الخامسة والأخيرة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إن جفل الناس إليه فكنت في من جاءه فلما تأملت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب قال فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال يا أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وعن معاد ابن جبل رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه الطريق اسمع تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الناب وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه رأس الأمر الإسلام من أسلم سلم وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ألا أخبرك بملاك ذلك كله كف عليك هذا وأشار إلى لسانه اسمع واسمعي كف عليك هذا قال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاد وهل يكبُّ الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسناتهم حديثٌ صحيح هذا هو الطريق لكن في الطريق عقبات نعم عقبات فتن وشهوات لأن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات قال الله زين للناس يحبُّ الشهوات من النساء والبني والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هل يتجاوزونها؟ نعم يتجاوزونها إذا عرفوا ثمن الثبات قال الله قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد من هم أصحاب هذه المنازل وهذه الدرجات الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا صفاتهم الصابرين بقلوبهم والصادقين بأرواحهم والقانتين بنفوسهم والمنفقين لأموالهم والمستغفرين بألسنتهم اللهم اجعلنا منهم ومعهم اسمع الطريق إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا زال الرجل يصدق ويتحرَّ الصدق حتى يكتب عند الله صديقا إليك وإلا لا تشدُّ الركائب ومنك وإلا فالمؤمِّل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالمحدِّث كاذبون اعلم أنه إذا عرف الثمن هانت العقبات إذا عرف الثمن هانت العقبات أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول لهم فيقول لهم هل رضيتم فيقول وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا ربنا فأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني أحل عليكم رضواني فلا أفخط عليكم بعده أبدا هنيئاً لمن أضحى وأنت حبيبه ولو أن لوعات الغرام تذيبه أيها المشتاق أيها المشتاق للقاء في جنات النعيم ليكن بيتك الخلوة وطعامك الجوع وحديثك المناجاة فإما أن تموت بدائك وإما أن تصل إلى دوائك أخيرا أحبتي ها نحن في بيت الله التقينا وأوشك اللقاء على النهاية سنفترق في دروب الحياة وكلنا أمل ورجاء وحسن ظن بالله أن يكون الملتقى الجنة لئن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون يا من أحل الصادقين دار الكرام وأورث البطالين منازل الندام اجعلني ومن حضر من أفضل أوليائك زلفا وأعظمهم منزلة وقربة تفضلا منك علي وعلى إخواني وأخواتي يوم تجزي الصادقين بصدقهم يا أكرم من رجي ويا أحق من دعي ويا خير من التقي أمن علينا بغفرانك وعاملنا بفضلك وإحسانك وهب لنا نورا من أنوارك وذكرا من أذكارك ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اجعل لنا لصان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ونجنا من عذابك ونجِّنا من عذابك ونيرانك واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين والحاضرين منهم والغائبين اللهم اجعل متقانا بعد تفرُّقنا في دنيانا في جناتك اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتيمة وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجمع شملنا ووحِذ صفنا وأصلِحُ لات أمورنا واقفِر لنا وارحمنا وانصرنا يا قوي عزيز على القوم الكافرين فاستغفروا الله العظيم وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله مع تحيات إخوانكم في المعالي للإنتاج الإعلامي والتوسيع بالخبر إنها قصة العائدين تبثها المعالي لإخوانها السائرين إنها كصة أشواق المحبين وحي على السوق الذي فيه يلتاق المحبون ذاك السوق للقوم يعلمون أشواق المحبين يقول عبادي قد آتوني محبة وإني بيهم بر أجود وأرحمون والمنظومة للإمام شمس الدين بن قيم الجوزية رحمهم لا يا ليت شعري كيف حالك عندما تطايرت كتب العالمين وتكسموا والتي جاد بها قلم ودبجها يراعه ب الفاظ اذبه المشجيه واشارات فبه يحفظها المبتدئ ويستحضرها المنتهي وتزين بها المجالس ويأنس بها المجالس أقام على أبوابها داعي المدهل أم إلى دار السعادة في تغنام وقد غرس الرحمن فيها غرسه من الناس والرحمن بالخلق وَمَنْ يَغْلِسِ الرَّحْمَنُ فِيهَا فَإِنَّهُ سَعِيدٌ وَإِلَّا فَاشَّقَاهُ مُحَتَّهُ هاتف رقم 8676620 فاكس 8676610 ولموفاتكم بجديد التسجيلة أرسل بريدك الإلكتروني على العنوان التالي وتفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت w تم هذا العمل بهندسه الربط وصحبكم من الاخراج عمرو فؤاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته